أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم فَتَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقُبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَالْلِمَ olla tac tu s'ha d'a ton menh y qu't'man والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بذلّا فيغفر لمن يشاء Kul an amau nan vilan ziomela iktih u kutubi u rusule Lan a a uh -huh. gol رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأَنَّا ʻālāyīna Īśrān kama hamarthahu ala al-lazīna 겟 Or Benna on na نزل الله الكتاب بالحق قم صدق لما بني يدين وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة Wa Allah hu azizun intiqam Oh <laughs>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 فأََّ الذيذين في قوب زغ فت تَبيونَ مةَ شاب وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُوا a ma m Ora <ramb> bananla ولا بعناي إن... in na wa ulai ka humu se le Kol la kan fa se Na to seuruei la jahang Nam vis seul encontrokana le atum fi fiini teu ko fi a tu Tu kotilu and Allah hu yu'id binas uriman yasha Inna fi dhalika la'ayaburatan صاوند زي ننننس حبس من النساء wal banina wal qanatir al muqarrati min ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل a una bioò bihoiririm mil da leòm L lavina Hmm. <laughs> A song. la ida llahu annahu la ilaha لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلك الله العظيم